إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من فا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا کما منا من شهید وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظن ما لهم من محیص لا يسأم لإنسان من دعاء الخیر وَإِمَّا أَسَّهُ الشَّرُّ فَيَأُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن ذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَا هَذَا ذَلِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلَ رَايْتُمُونَ إن كان من عند الله ثم كفرت به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في لافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريات من لقاء ربهم الا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم لِكَي يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فوقهن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 وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرآ ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتْ وَإِلَيْهِ أُنِيبْ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن لنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم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 فَلِذَلِكَ فَادُعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ هُوَاءَهُمْ وَقُلَا مَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ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 في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ل كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب نليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افتري على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بَسَطَ الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير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 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ بِمَا كَثَبَتَ ایدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا عَجِزِينَ في الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنَّا يَأْتِيهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعقوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون فيه آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقال الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 السبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب نليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزّ الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي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 وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوْمُ الْلَامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن عرضوه فما أوصلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء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 وَمَا كَانَ لِبَشَرِنًا يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَ نَوْمٍ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءِ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولاليما ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصْطَارُ النُّورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صُحْفَ حَنِينٍ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا يُؤْتَىٰهُ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جُرِّبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَهُمْ شُهَدَاءُ خَلْقِهِمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَن آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آه إِنَّا وَجَدْنَا وكذلك مَا أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا متربوها إن وجدنا إن وجدنا اینا على آثارهم مقتدو